وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْنِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْنِمُونَ ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْرِزُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُل لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إذِي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 فاولائك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي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 ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا, أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 وَبَتِغَاؤُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطعما يريكم البرق خوفا وطعما وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما فيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا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 تخرجون، وله ما في السماوات والأرض كل له قانطون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه.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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المطعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسلون لرضاهم بشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأمره وليتبتغوا من فضله ولاعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات ثُمَّ اتَّقَيْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ هَؤُلَاءِ الْعُمْيِ عَن